كَمْ تَرَيْلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إِلَّا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن ان الله قد بعث لكم طالو بالملك منه ولم يؤتسعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وبقية مما ترك آل سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ تَحْمِلُهُ الْمَلَاءُكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآية لَكُمْ إن كنت وَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكٌ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ من يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قولا على القوم الكافرين وَسَلَتِ الْأَرْضُ وَلَكِمْ فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات سبنا مريم البينة وَأَتَيْنَا عِيسَبْنَ ولا مشاء الله اللهم قتلت الذين من بعدهم فمن هم آمن و من هم كفر ولو شاء اللهم عَالِمَ مَا يُرِيدُ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء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 فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرَّوَةِ الْوُفْقَى في فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ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 أصحاب النار هم فيها خالدون. ترى الذي آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا لفضيله الذي محمد أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عاما فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية أَوْرَ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَشِئَاهُمْ ثُمَّ لَكِ وَإِبْقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تحيي الموتى؟ قَالَ أَوَلَمْ يرفع صوره اليك ثم يجعل على كل جبل منه جزءا ثم يجعل على كل جبل منه جزءا وعلم أن الله عزيز الذين ينفقون أموالهم في فلحبة كما فلحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبه اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ يتبعون ما أنفقوا لو ولا أباء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كي اتبعها عذى الله غني حليم con مَفْلَهُ كَمَفْل صَفْوَان عَلَيْهِ تَرَاضٌ فَأَنْصابهُ آمِلٌ فَانْتَرَكَهُ صَلْدَا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كن سبو والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم مبتغى الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل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 أرد أحدكم أن تكون له جنة من نخير الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. وَصَابَهُ الكبر وَلَهُ ذرية ضعفاء فَأَصَابَهَا إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم